بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ي و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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 فلا تجعلوا لله آদدؤ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلَ عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ وَدَعُو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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قل للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 فإنما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ اذْكُرُونِ عَمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يأخذ منها عدل، ولا هم ينصرون.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 124. مِن من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 125. وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبئين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع اللونها تسر ناظرين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف ولا تسقي الحرف مسلمة اللاشية فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 ولا تجدن لهم أحراص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحي من العذاب.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 مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وعبيرا ومكلا فإن الله فإن الله عدو للكافرين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 والتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وما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 وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَتَأْخِذُ مِنْ بَقَاءِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَبِّيَّ لِلْطَّائِفِينَ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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ظرّيتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إن إنك أنت التواب الرحيم، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أودى موسى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 قل أتحاجدونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا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 قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلَ لَكُمْ أُمْمَتَهُ وَسَطَ لِتَكُونُ شُهَدَاءً على النَّاسِ وَيَكُونُ وَيَكُونَ رُسُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ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 وَإِنَّهُ لَالْحَقُّ مِرْبَبِكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْمَا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ جُهَّكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّهُ لألا يَكُونَ للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم مني عمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا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 تقولوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبْعُ مَا أَزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلَّتَبْعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البرو أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفو عنه فله من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج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 فبعث الله نبيين مبشرين ومذيرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلافوا فيه.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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما, ولما يأتكم مثل الذين مِن من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى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 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقرضوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله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 وبشر المؤمنين وَلَا تَجْعَلُوا الله عرضة لِأَيْمَانِكُمْ أن تبروا وتتقوا وَتُصْلِحُوا بين الناس والله سميع عليم لَا يؤاخذكم الله بِاللَّغْوِ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم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 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حدود اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ حَزُوجًا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعان ان ظننا ان, أن يقيم ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِّسَاءُ أَفَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَيْنَ كِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم يتربصن بانفسهم اربعه اشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلاجناه عليكم فيما فعل في أنفسهن فلاجناه عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 وَإِنَّ طَلَقُتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَطُتُمْ وَقَدْ فَرَطُتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَطُتُمْ إِلَّا إِلَّا أَيْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ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 لهم لا قل الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادرين ولما برزو لجالو توجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وصرنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من الشرق فأت بها فأت بها من المغرب فبُهت الذين كفروا والله لا يهذى القوم الظالمين.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 الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذل لهم أجورهم عند ربهم لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يحسمهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بسماهم تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله بعليم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 فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤدي الذيء من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ